50 languages. ش مرحبا مرحبا سدوشت كيف حالك كيف حالك هل انت من أوروبا؟ هل انت من اوروبا امريكا شو هل أنت من أمريكا؟ هل أنت من أمريكا عم شقيجة هل أنت من آسيا؟ هل أنت من آسيا؟ تاجش شقش سغر في أي فندق تقيم في أي فندق تقيم؟ صدف جزره مش سوشيئر منظومته وانت هنا منظومته وانت هنا مش سوشيئش كم ستبقى هنا هل يعجبك هنا هل يعجبك هنا؟ مش غب سفاقو شققواغى هل انتم تمضون اجازتكم هنا؟ هل انتم تمضون اجازتكم هنا؟ زغورم سادش شقققچ يجب أن تزوروني يجب ان تزوروني مير هذا هو عنواني هذا هو عنواني ميوش تزرلغوشتا هل سنرى بعضنا غدا هل سنرى بعضنا غدا سغيو او سنمچ يؤسفني لقد اصبحت مرتبطا بشيء يؤسفني لقد اصبحت مرتبطا بشيء خيرجه الى اللقاء الى اللقاء شوج اللقاء قريبا اللقاء قريبا